وإذ قالت, وَإِذْ قالت أُمَّةٌ منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أَوْ معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به الَّذِينَ الذين ينهون عن السوء وأخذنا, وَأَخَذْنَا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون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 ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه والدار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون